و ل موسوعه يَأْمُرَكُمْ ر أَنْ ت ت ا النابلسي ك و أ م م مِنْ ر ك كُفْرِ للعلوم د م إن أَنتُمْ س م ن وَإِنْ أ خ الاسلاميه ل ه

بي و ل س ص ع ق <تصفيق> ا ل أقررتم وأخذتم ع ل ى ب ا ر و م مصر الاسلاميه

و أ س ل م من في السماوات و ا ل أ ر ض طوعا وكرها

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المكروه عليهم ولا الله

واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إ ل ى مغفره من ربكم وجنه ة و ج ن عرضها السماوات والارض اعدت

ا ل ل ه ف ا س ت غ ف ر و و ا ذ ن ب ه م ومن يغفر ا ل ذ ن و ب إ ل الله ا ا ل م ي ص ى

والجزاء م ر ربين من ربي و ج تجري ن من ا ت ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ن قبلكم سنمون

ف س ي م الله ا ل م ف ا ر و ك ي ف ك ا ن عاقبة ل م ك ذ ب ي ن ه ذ الاول بيان ل ن س ه د وموعرة ل م ت ي ن